هذه ويا الروح تطلع مو حبيبة فارقة هذه وسط القلب تسطع من ظلوعي شارقة شف قصيدي اختصر لك من هدبها سارقة شفتها شفتها, شفتها, شفتها اللي تمر بإحساسها اللي جرحوها ناسها ما شفتها يوم دمعت لنها وسط قلبي بجت حتى وسط قلبك بجت هي بلسم المجروح بس للأسف صارت تمر بجروح ضميتها بوسط القصايد وحجت بس ما اعتبت حتى ولا مرة شكت لنها تحب عيالها أرحم من الأم طويل يا أخي علينا بالها اللي مرت في سنينك اللي تركض من وراء عينك العينك مهرة جامح تسبق الريح وتطول مجدها الرفعة جبينك هذه هي كل الأصالة للأصالة من الشموخ الأبعد أبعد من وراء اللاشموخ اسمها من فوق راسك تلمع بقلبك ويبرق فعلها من مجد ناسك هذه غير هذه غير حتى الصبح يصبح لجلها لن هي خير هذه حتى الشمس تطلع بس عشان تحبها هذه حتى النسمة تاخذ عطرها وتهبها هذه هي الحب أشعر حتى كلمة حب أصغر من معاني حبها بس شا سوي بس شا سوي بس شا سوي والله يا أخي حبها والله يا أخي حبه والله يا أخي حبه أنت العنوان وحلى الأوطان في نظاري <تصفيق> حبك مطبوح فيني ومزروح من صغري حبك <تصفيق> مطبوح وحلى الأوطان في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري تجزي العنوان وحلى الأوطان في نظري يا بلادي حبك مطبوع فيني تزروح من صغري هب عند بلاد عند بلاد على يعي هب لدي اللي بلدنا مثل الروح مثل الروح فين التعيس يا نديدي انت ودادي يا فؤادي وقف مسكنك انت ودادي وقف مسكنك يحفظك ربنا دوم يا بلادي في العنوان واحفى الأوطان في يا بلادي عبت المطبوع في فيني ومزروع من يا بلادي وطني حبيبي Vatan-il-gani Vatan-il-najm-il-hayati chanabudi kullu